وَإِنْ أَرَدْتُمُ استِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْءٍ وكيف تأخذونه بهتالا وإثما مبينا وكيف Min <gülüyor> kum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Innehu kana <San> fapishetu ve Altyazı وأخوا... M.K. We're فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان رفورا رحيم